وعندنا في كتاب الإيمان وخشينا في أكثر المصادر التي تروي هذا الأثر وسبحناه زاد وإذا غفلنا نقص فأشار رضي الله عنه وأرضاه أن الإيمان يزيد وينقص وأن لزيادته أسبابا ولنقصانه أسبابا وأن من أراد لإيمانه أن يزيد فعليه بمعرفة أسباب زيادة الإيمان والعناية بها ليزداد إيمانه وعليه أيضا أن يعرف أسباب نقص الإيمان وضعفه ليسلم منها فالعبد مطلوب منه أن يعرف أسباب زيادة الإيمان ليحافظ عليها وليعتني بها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 وملهياتها ومغرياتها هذا أيضا مما ينقص الإيمان نفس الإنسان الأمارة بالسوء التي تدعوه إلى السوء والشر والفساد مطاوعتها نقص في الإيمان وضعف في الدين أيضا الجهل بالدين والغفلة واللهو ونحو ذلك هذه كلها من الأمور التي تضعف الإيمان ولي في هذا الباب رسالة مطبوعة بعنوان أسباب زيادة الإيمان ونقصانه نعم جزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر كتب وليك